<تصفيق> وَمَا لَكِ أَلَّا تَحْزَنِي خِزْيَ وَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَاكِ قَالَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أُطْعِمُوا الذين قد توفقوا مما يظلمون مظلومين فالقوس لما كننا نمنع بَلَا إِنَّ الظَّالِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَهَلُونَ فادخلوا أبواب جهنم ديدنا فيها هل بثمفوا المتكم